لآن, لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أم مَا سَنِيَ الضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عندنا وذكرى لِلْعَابِدِينَ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 ورهبًا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 تم تعدون يوم نطق السماء كطيش جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.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 وَإِنَّ أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إِنَّهُ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فِتْنَةٌ لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون